أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيومئذ وقعت واقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحفيل عروش رب فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ توربون لا تخفى منكم خاطية فأما من أوتي ان من لقني في ساجيا فهو وتعليك الله في جنات النعيم تكون فادنيا كنوا ربها لي بما اسلكتم في الايامات وأما من أوتي كتابه بخمانه فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أجر ما حسابي يا ليتني يَطْوِي قَطِيَّ مَا أَوْنَ عَنَّانِيَ هَلَكَ عَنِ خِيَّ قَطِيَّ فُوزُهُ فَالنَّلِيلُ ثُمَّ الْجَهْلُ سنسلة برها سبعون براعا فاسركوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحبط ليس له اليوم هاهنا حمير ونجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه وتقبلوا تحيات موقع جوالي دوت